ما يعتذر ويصد لا صدنا قرب الزناد من الفتيل لا الردي ما الردي ملا على الدنيا وجود والواجب عنها هجوز لا تحيد ولا تميل ولا بدل لازم هجوز الشعر مرقها سنود يسالم الفضان ما يزهل الجزيل لا الجزيل اللي سواتك له جماهير على انجزه شو مره بعيال مره الأبطالة والعلم الجميل العزوة اللي في الشداء يطيفهم لا حدود والنال من رحل هلال بالحمز بتدخي لا تعز ولا يصيب صامنا رفور كود أكبرنا لصغرنا قدوه وماضينا نبي صغيرنا يحشم وقد رحف المجالس قد